يا عيوني حتى الدمع راح ويلي يودع حتى الدمع راح راح ويلي يودعوني نار الهجر نار وبروحي بسمار يا فاطمه نار الهجر نار وبروحي بسمار ودعني وارتاح يلماخذ عيوني حتى الدمع راح ويلي ودعوني اه ودعني وارتاح يلماخذ عيوني ايه ايه حتى الدمع, عيوني ايه ايه ايه حتى الدمع عيوني شرفتنا شيخنا بارك الله بيه وني نار الهجر نار و بروحي بس ما وين وينتك وينتك نار الهجر نار و بروحي بس ودعني ودعني ورتاح يا الماشي عيوني حتى الدمع راح راح ويال Yeah, I know where to talk. والله ودع وردا وقول ايه حتى تبعها ويلي الودعور نار الهجر نار الهجر نار وبروحي بسمار نار الهجر يدك توي <تصفيق> ياك <تصفيق> قلبو <تصفيق> اخادتي وياك قلبو قلبو وين القاع عليك امير المؤمنين قلت بلا كلام اخادتي وياك قلبو يا رمي وين يلقى أنا يا جرحي الأذكر ويا جريح أنسى يا جرحي أذكر ويا جريح أنسى <تصفيق> والظلعة مكسور والنات مسموعة ونقلة معذور من يجرى ندمعه يا الله والضلع مكسور والنادم مسموم معذور من يجرى ندمعه اصبر على الصبر و بسمار يعني مرتاح يعني حتى الدمع Al-Syid Al-Falq Al-Mhanna Ayy, muu kiyilman Yiruuhi Ruhu Tien-Shii Yaw Wala muu kiyilman Yiruuhi Ruhu Tien-Shii Yaw Wala kiyilman غييب انسي يحمل فرقه اي ولا كلمه غايب انسي يحمي بشت الزهراء خذتي وياك قلبو قال بي وين القى وياك قلبو يا يا الله يا جرحي هذيك را وياه يا يا انسى والضلع مكسور والناد مسموع بعد والضلع مكسور والناد رانيت موح قول ونقل له معلوم من يجرا على اصبر على الصار وبروح باسمك أصبر. اصبر على الصار فديو الجواب المخلص ما شاء الله ودعني وارتاح يا الماخذ حتى الدمع رأي. ودعني <تصفيق> شوفك علي الروح عيط شد في <تصفيق> حننت احشه وت يجري عفيتني بلي يا لوحشه وت يجري مع بلي يا لوحشه وت يجري يا كعب مصابي ودم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 والدمعه احلى اهم الايام اهم الايام جرحتني بيمان جرحتني بل <تصفيق> كل عمري آلام <تصفيق> آلام والدمعه احلالي والدمعه احلالي انا وما عندي انصار و بروحي بالسم ما عندي انصار ما عندي انصار <تصفيق> حبيبي انت <تصفيق> بروحي بالسم ودعني وارتاح داعن يا الله يا الله يا فاطمه نظرا اظهر هالليله ايه عمي شد رادت تشوف علي الروح حيت شد رادت تشوف احب احبك تعال الروح حيت شد رادت fayt صوتك صوتك جرحتني بالغالي الله لا بالغالي يا علي. يا علي. بالغالي كل عمري آه والدمعه احلالي كل عمري كل عمري اه ما عندي انصار ما عندي انصار والله غير اسمار هلبيك ما عندي انصار بدي اروح لا والله غير اسمار ودعني وارتاح ودعني وارتاح يلا ما اخدي عيوني ما بدي اقولي حتى الدمع احرح ويالي ودعني وارتاح Sabur bittari maasil Asil siya fi Sabur bittari maasil Marran dhur ali Marran dhur uli yedi Marran dhur ali Marran dhur uli yedi بس ما يصح بيدي والشكته تعبيك بس ما يصح يا عمي مره انظر شو تفيد الاعذار وبروحي باسمك شو تفيد الاعذار شو تفيد الاعذار وبروحي باسمك ودعني ودعني ودعني ورتاح <تصفيق> ما تضيع عيوني حتى حتى, حتى اندمع احرى يا لي ودعني ودعني ور Quelle <صريح> <سؤال> عني كم صاحيم قبل ها اليوم والله كم صاحيم قبل ها اليوم وعدت في اسالف غير ستي يسكت غير الشولف غير الست يسكت يا رايد تروح وياك خلوه وياك ورايد تتو وياك شيخ شيخ تخجل يا رايد تروح وياك تروح وياك في الروح شي يقول بعد كترو جرو وجه تتركني تتركني مج... مجروح, مجروح. يا اص يا الرايد تروح يا الرايد وياك ويا تضل بعد, بعد يا رايد تتركني مجروح تتركني مجروح. مجروح يا اصعب جروحي دار الزمن دار ودعني وارتاح ودعني خادي خادي ماخذ عيوني حتى الدمع راح حتى الدمع راح ويلي هو بعد بعد ويلي الحجه ودعني وارتاح الله يوريني حتى, حتى حتى الدمع سيد عبد الخالق المحنى انا قال باي على التوديع علمت انا يا الله كم صعب قبر هذه الوعد وانا قالك وين وين قالك صعب وكبر هذه الوعد ايه اضل يا رسولي قفي ни и тркни мажру مشاوي يا لي يا اللي ما نامك بعد عيني مشاوي يا لي يا اللي ما نامك يا نايم اللي خليني بهمو يا نايم انا اشهر على الوي من فارقت نومي اشهر على الوي من فارقت نومي خليني محتار وروح في السما خليني محتار خليني محتار وروح في السما ودعني ورتاح. انا ميت يعودا وارى ار ليجدا اشوف الباب ييرشم صورتها على امك وينك مشاوي يا ليال ما لاك بعد عيني مشاوي يا ليال ما لاك عد ون ون ايه بعد عيني مشاوي يا ليال ما لاك ايه يا نايم اللي Ya Naim, ya Naim Ya Naim Ya Naim Ashar ala alwayl ashar ala alwayl ashar ala alwayl Anfaragit Nomi Anfaragit Nomi Ashar ala alwayl Why Why Why Why Why I'm sociedad Yeah Yeah I'm S You I I I I I I I عبيك <تصفيق> وحكاك تعود يل بالقبر نايم أنت ضرك تعود يل بالقبر نايم تحشلوا لا أنت ضرك تعود يل بالقبر نايم, نايم يا أغلى مفقود بيك الجلب هايم يا أغلى مفقود مشهول الأفكار وبروحي باسمار مشهول الأفكار مشهول الأفكار ودعني ورتاح ودعني ورتاح لما في العيوني حذر المحوار ويأتي ويأتي ويأتي شلون ما يقضي الحاشتيك ودعني صدوق صدوق, صدوق. صدوق. صدوق. صدوق. صدوق. صدوق. صدوق صدوق يا صاحب الزمار تو <تصرف> نہ <تصرف> <مترجم> sa'ib yaghfani bi sadri ana sa'mi al musa'ib idha ji'nak tuwindi ma'i al hasa yajri idha ji'na tuwindi كل حسين شي صبر شي صبر منين كل عبد الله من يبكي من يبكي شي, شي صبر وين الصبر وين ما تنطفي الجمره وين الصبر وين خدف سار وروح الاسمار يا خدف سار وروح الاسمار ودعني وارتاح صبري يا لا ابل عم دفنتك وعم دفن En eshar Mosaik